ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين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 وَإِلَّا يَوْمَئِذٍ لِلْمُكْذِبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعْلُونٍ وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُّهُمْ وَشْرَبُوا هَلِيَّةً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِن ناك ذلك نجز المحسنين ويلو يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويلو يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون